بوك تو أرواي ريندو إثنان وستون إثنان وستون برسنل وادكتم وكتي طرح الأسئلة واحد طرح الأسئلة واحد نيتش كوهدم يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر طلاب يكмога నేర్చుకుంటునరా هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا لا walu koddigane nerchukuntaru la indahum yadrusun يذاكرون قليلا لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا ادغتم <تصفيق> يسأل يسأل مير ترچو مي अध्यापकुडीनी प्रश्नలు అడుగుతుంటారా هل تسأل المعلمة مرارا هل تسأل المعلم مرارا లేదు తరచూ నేను ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడగను దయచేసి సమాధానం నేను సమాధానం ఇస్తాను. నేను అజిబ్. నేను అజిబ్. పని చేయడం. యష్తగల్. యష్తగల్. ఐన ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారా? హల్ హువా యష్తగల్ హాలియా? హల్ హువా యష్తగల్ హాలియా? అవను ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారు. نعم هو يشتغل حاليا نعم هو يشتغل حاليا راवडم ياتي ياتي ميل وستنارا هل ستاتون هل ستاتون او نو ميم تندرلونه وستنامو نعم سناتي حالا نعم سناتي حالا وندتم يسكن يسكن مير برلين لونه اونتارا هل تسكن في برلين هل تسكن في برلين او نو نين برلين لونه اونتانو نعم انا اسكن في برلين نعم أنا أسكن في برلين